صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أذقنا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 أحيط بهم دعوا الله, دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق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 ما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض, فاختلط به نبات الأرض مما به ياكل الناس والانعام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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترحقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما